لماذا استجابت المسلمات للحجاب ورفضته النصرانيات قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كانت الحضارات تمتهن المرأة فالثقافة اليونانية وفلاسفتها يتساءلون هل للمرأة روح وعقل؟ والثقافة الهندوسية الهندية تحكم على المرأة بالحرق وهي حية بعد موت زوجها مباشرة لأنها لا تستحق العيش والثقافة الفرعونية تلقي بها في النهر كفدية والجاهلية العربية تدفنها وهي رضيعة أما الديانتان اليهودية والنصرانية فقستا على المرأة قسوة نفرتها من الدين وتعاليمه إلى غير رجعة لذا رفضت اليهوديات والنصرانيات الحجاب رغم أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على الأنثى والأنوثة فيأمر بحلق شعر رأسها إن لم تتحجب، وليته اكتفى بحلق شعر المرأة، إنه يأمرها باقتلاع عينها إذا نظرت لرجل بإعجاب، ويحكم بقطع يدها إن كانت تدافع عن نفسها أو زوجها فلمست عورة رجل أجنبي، بل يأمر بإعدامها إن اغتصبت فلم تصرخ حتى لو أغمي عليها الكتاب المقدس يجعل المرأة اليهودية والنصرانية مصدرا للنجاسات إن حابت لدرجة أن من لمسها أو لمس شيئا لمست أو جلس على شيء جلست عليه فعليه أن يستحم ويغسل ثيابه ترى من المرأة التي تطيق هذه التعليمات وما الحالة النفسية التي تصاب بها وهي تتمزق بين زوج تحبه وأطفال لا تستطيع تقبيلهم والعناية بهم ولا حتى لمس أثاثها وأدواتها المنزلية خشية أن تنجسها ما حال الزوج وهو لا يستطيع حمل وتقبيل طفله الرضيع لأن أمه أرضعته من ثديها النجس أي زوجة تطيق ذلك؟ تركض المرأة النصرانية واليهودية ملهوفة بين سطور الكتاب المقدس علها تعثر على قدوة من النساء تنتشلها مما هي فيه فلا تجد سوى الضياع والتناقض مرة أخرى وذلك حين يصور لها هذا الكتاب بنات الأنبياء كمجموعة من الفاجرات عندها تقول لنفسها إذا كان هذا ما تفعله بنات الأنبياء فمن أنا لأكون أحسن منهم؟ هنا لم يبق مع تلك التعليمات القاسية من الدين سوى اسمه ولا من الكتاب المقدس سوى رسمه ويكفي دليلا على ذلك التناقض الهائل نظرتهم إلى مريم عليها السلام فاليهود يرون أنه لا بد من رجمها والنصارى يرونها أماً لربهم، أما القرآن الكريم فيقول عنها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين،